ؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنِ اتَّبَعَ دِينَكُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ غَنَمَ مَن تَبِعَ دِينَنَا أَمْ كَانَ فِي شِقَاقٍ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أحد مثل ما أو عند رَبِّكُمْ قل إن قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ والله